الذين أنعملوا لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكو ما يريد يا أيها الذين آمنوا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 وردوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا وَلَا شنآن قومنا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ لا او ثل لغير الله به والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنطيحه والنطيحه وما اكل السبؤ الا ما ذكيتم وما ذبح حالا نصبا وما ذو بهال النصب وأن تستقسموا بلسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهون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 حِلُّ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ بِإِذَا تَيْتُمُنَّ أُجُرَّ هن محصنين غير مسافحين, غير مسافحين ولا متخذي أخداد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَارْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ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 بِنَ الغائِقِ أَولَ مَسْتُمُِّسَ فَلَم تَجِدُ مَا أَن فَتَيَ مَّ فَتََّ مُ صَعِدَم طَيبًَا فَسَعُ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 ولا يجرمنكم شنأن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِسْرَاءَ إِلَى وَابْنِهِ مُوسَى اثْنَيْ عَشَرَ قِيَامًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فَبِئْمَانٍ قَطَّهُمْ مِثَاقٌ لَّنَا نَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به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 يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْصُونَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن يَشَاءُ مَن يَبَارِ الضَّوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بلنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلَِّمكُ السَّمَا وَنتِ وَلَط وَماَا بَنَ مَا وَإِلَهِ المَصير يا أَهلَتِتابَ بِقَدَ جَأَ قُم رَسُول نَا يُبَييلُ لَكَُا لا فَاتِ مِنَنَسُت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 وَإِذْقالَالَم سَالِقَِّهَِا قَوْمِذكُرونِ عَمَةَ اللَّ لَكُمْ وَذكُرونِ عَمََّةَ اللَّه لَُ إِذجَلَ فِيكُمْ إِْجَلَ فِيكُمْ أَن بِآاء وَجَلَكُم وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا لرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلضوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبالي وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا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 سيواخي فاصر القول بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اضعين سنتين يتيهون في الضل فلا تاسى على القوم الفاسقين وَأَن تُلِي عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَنْقُرَتُ لَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تقين. لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوت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 أصحَ مِن النذِمين مِن جَلذَكَ كَتَبَنَا عَ بَنِي إائلَ أَو مَنْ قَتَ نَفسَم بِغَير نَفْسِ نَو فَسَادٍ في نَوضِ فَكََّمَا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الضَّلَالِ مُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فسادنا يقتلوا أو يصلفوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فو ذالكَ لَهُمْ فِي الزُّنْفِ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان ما في الارض جميل ومثله معه ومثله ما هو ليستدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 وَلَهُمَّ ذَابُ مُق وَالسَّارقُ وَسَّارِ قَتُ فَقَطَرُْ أَد يَوْمَا جَزَ أَن بِمَاكَ سَذَانَ كَلَ مِنَ اللهَّ والله عزيز حكيم